وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شعاده قل الله شهيد بيني وبينكم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 الذين أتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن من على الله كذبا ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته